عدي على الرجم يا رجلي اليوم إلى الرجم محتاجي عدي على الرجم اليوم ما غيري يا رجلي يا هجلي من هجس ب ا ل ح ش ا ل ج ي و ق ت ميلا على الرجلي الحر لله م مسهاجي ما غيري ا رجلي يا هجلي من هجس ب ا ل ح ش ا ل ج ي و ق ت م ي ل على ا ل ر ج ل الحر لله م مسهاجي القرم يمشي به خجلي شيخ به كله الباجي يا ليل ما تنجي لي عجلي انجل عنا الصبح يباجي القرم يمشي به خجلي شيخ به كله الباجي يا ليل ما تنجي لي عجلي انجل عنا الصبح يباجي د ي ع ل الرجم يحتاج م ي عدي على الرجم يا رجلي اليوم للر. يا راعي المركب العجل ي لا تنطح الموج لها جي اليمحالديرتك عجل يا راعي بشكم بلا باجي يا راعي المركب العجل ي لا تنطح الموج لها جي اليمحالديرتك عجل يا راعي بشكم بلا باجي عدي ع ا ل ر ج يا رجل اليوم ل الى الرجم أنا محتاجي عدي على ا ل ر ج م يا ر ج ل ي اليوم ل ا ل ر ج م محتاجي. อัดดิ้อัลรัจ يا رجلي จลิอัล حتاج ي ัดด ل ้อัลรัจมิยาริจลิอ حتاج อัดดิ้อัลรัจมิยาร ل จ ا ل อัลย حتاج ي ั حتاج